Ruchotę الروح walnę, i kuchałę, walnę, walnę, walnę, في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعنى الأمان والمعاني عن معنى الوفاء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 لا تفي إلا بمعشار ما يحتاج الناس والتسع عشر في القياس قلت إنه لم يكن له عناية بالنصوص الشرعي الأئمة المحدثون ونأخذ الأئمة ستة مثلا كنموذج للذين ردوا ردا عمليا على هذه المقالة الأئمة ستة إحنا طبعا بفعلفين عارف يعني أسماءهم يعني الإمام البخاري مسلم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 ليدلل على أن هذا الحديث يشتمل على أكثر من حكم زي الحديث اللي احنا بنتصدل شرحيه الآن حديث سعدنا بوقاص الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية وضعه في 11 موضعا وعلى كل موضع يضع تبويبا مختلفا مما يدل على أن هذا الحديث يشمل 11 حكما وطبعا احنا نقدر نزود على 11 حكم كمان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 كتاب الصلاة صلاة المسافرين مثلا كتاب صلاة الخوف صلاة العيدين يبو يعني يقسم كتابه إلى كتب لكن لم يبوب لم يقل باب كذا, باب كذا طب انت التبويب اللي انت شايفه صح مسلم النهاردة ده تبويب مين هذا تبويب الامام النووي رحمه الله والنووي ليس وحده الذي بوب صح مسلم بل بوبه أئمة آخرون لكن تبويب النوة وكان أكثر التبويبات شهرة أما بقية أصحاب السنة الأربعة فهؤلاء هم الذين بوابوا كتبهم يقول باب كذا باب كذا هم الذين بوابوا هذا هذه الكتب الذي فرق الأحاديث أو كرر الأحاديث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 دليل مستقل وهذا ليس بشرط ممكن الدليل الواحد يفيد أو يفيد يعني يفيدني في عدة أحكام مش لازم كل ما تجيلي مسألة يكون في دليل خاص بالمسألة لا مش لازم بل ممكن يكون في دليل دليل واحد يكون في عشرات الأحكام الشرعي وفي بعض الكتب يعني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 فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فصلى ركعتين ثم سلم يعني ثم سجد لسه وسلم الحديث ده برغم أنه لا يتجاوز خمسة أسطر الحافظ العلائي صنف فيه كتاب قرابة خمسمائة صفح يعني استنبط فوائد فقهية وأصولية وحديثية وسلوكية من هذا الحديث يعني انت تقلب كفك عجبا يعني كيف استنبط كل هذا من حديث واحد واللي كان كان اماما في هذا الفن وفي الاستنباط ابن دقيق العيد ايضا حديث اه اه هو الطهور ماء الحل ميته اظنه يعني قارب استخرج منه 60 فائدة يعني في في في كفه انواع العلوم وكذلك القاضي عياض عندنا عمل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 الحديث ده بيرويه عن سعد بن أبي وقاص ثلاثة عامر ابن سعد ومصعد ابن سعد وعائشة بنت سعد الثلاثة دول أولاد سعد بن أبي وقاص البخاري ومسلم اتفقا على اخراج حديث عامر وانفرد البخاري بحديث عائشة وانفرد مسلم بحديث مصعد كده حد الوقتي سليم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 إبقى البخاري المسلم اتفقا على رواية حديث الزهري من رواية إبراهيم بن سعد ومن رواية سفيان بن عيانة معا وانفرض البخاري برواية شعيب ابن أبي حمزة ومالك وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وانفرض مسلم برواية يونس بن يزيد الأيلي ومعمر كل دول عن الزهري دي الفيدة الأولى الفيدة الثانية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 الموضع الاولاني رواه عن او احد الموضع يرويه عن يحيى بن قزعه قال حدثنا ابراهيم بن سعد الموضع الثاني عن احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد الموضع الثالث قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو سلامه قال حدثنا ابراهيم بن سعد اذا برغم ان هو رواه عن ابراهيم بن سعد لان مشايخه ثلاثه مختلفين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 رؤيتها ابن قزع قال زريتك طب ايه بينهم قالك ان الـ الـ الـ الورثة اكبر في المعنى من الزرية يعني الزرية اخص في المعنى لينه قد يرث البعيد ممن ليس من زريتك انما تطلق الزرية عادة على الاولاد يعني على اقرب الناس الى يعني الرجل يعني أما الورثة فقد يرث الفرع قد يرس الفرع البعيد يعني كأنه بينهما عموم وخصوص يعني في لفظ أوسع من لفظ وطبعا ده ممكن يترتب عليه فائدة فقهية فإذا البخاري هو إذا روى كما قلت الحديث وعدده لابد أن يجتمل على فائدة إما إسنادية أو على فائدة متنية ممكن يكون إبراهيم بن سعد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 تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في مرأتك البخاري كما قلت باب التبويب الماضي قال باب ما جاء أن الأعمال بنية والحسبه ده البخاري وضع فيه ثلاثة حديث الحديث الأولاني حديث إنما الأعمال والنيات وإنما لكل مريء منوى هو عمر بخطاب المشهور والبخاري ذكر حديث سعد عمر بخطاب ده في سبعة مواضع من صحيحه هذا الموضع أحد المواضع السبعة التي وضع الإيمان البخاري في الصحيح إنما الأعمال وبنية وإنما لكل مريء منوى واضح مع التبويب إن الأعمال وبنية والحزبة خلاص وأنا لكل مريء منوى ده مطابق لحديث عبر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 ممن قدم له هذه الخدمه يغضب وقد يقاطعه ويخاصمه يبقى احتسابه مدخول وليس احتسابا صحيحا لان الذي عملت له بصير وهو رب العالمين تبارك وتعالى انا فعلت هذا لوجه الله كن هذا الرجل الذي فعلت الجميل معه لوجه الله اغضبني هذا لا يعنيني لانني ما عملت له يوما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 في أهله وفي غير أهله فإن صادف أهله فهو, فهو فهو أهله وإن لم يصادف أهله فأنت أهله فهنا الحديث ابن مسعود بدري إذا أنفق الرجل على أهله أي على امرأته يحتسبها كان له صدقة إحنا عندنا هنا وقفات الوقف الفقفة الأولى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 سيئة مثلها. طب إزاي تجزى السيئة بسيئة؟ لا، وجزاء سيئة عذاب. فذكر, الش... فذكر لازم الشيء هنا. وجزاء سيئة سيئة. اللي هو هنا بدك تشيل كلمة سيئة دي وتحط كلمة عقوبة. بق هو دل المعنى إيه؟ هو المعنى المراد. لأن السيئة إنما يكون في مقابلها إيه؟ في مقابلها عقوبة. فكذلك الصدق هنا في مقابلها الإيه في مقابلها الأجر فهذا أفاد هذا الحديث بمنطوقه أن المرأة إذا فعل ما يجب عليه أو ما يباح له أنه يؤجر إذا قصد انتثال احكام احكام الله تبارك وتعالى. يبقى البخاري لما أورد الحديث حديث أبي مسعود أورد عشان كلمة ايه يحسبها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 هنا بقى بحث يعني ما تجعله في في امراتك يعني الرجل بيأكل مع امراته وبعدين بيرفع اللقمه اما اكل مراته حطاها في فم امراته طب ما هو الرجل له حظ نفسه في الموضوع يعني ممكن يكون بي بياكل مراته علشان يتقي شرها مثلا نكدية والكلام دهوت فعايز يعني ايه يقدم السبت عشان يلاقي الحد فيقوم ايه يأكلها بحيث اطعم الفم تستحي العين بدل ما تنكد عليه الليلة دي خلاص ودنه قطة خلاص خلصت الموضوع او انه يرغب في مالها لها او يرغب في اي حاجة يبقى ده حظ نفس فهل هذا الحظ النفسي ده يوافق تبويب البخاري باب الأعمال بالنية والحسبة ها افترض ان في واحد ما عندوش نية ان يتقرب الى الله باطعام امرأته او وضع لقمة في فم امرأته هل هذا يؤجر ها يؤجر هنا البحث نتفرع لفرعين اذا قصد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 ليس عليكم جناح أو أي أنها مباحة ما فيش فيها قربة إنه تاجر إنما القربة تكون في طلب الحج مش في التجارة عشان كده نفى جناح عن الرجل الذي يتاجر ولم يقل له أجر أو إن التجارة تعتبر قربة إذا الله عز وجل كذلك الرجل إذا جاهد يريد الغنيمة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 لكن إذا غزا لتكون كلمة الله هي العليا ومن ثم بعدما ينتصر بتوزع الغنائم على الناس فياخذ حظه من الغنيمة ماشي بس ما يجعل همه, همه الأكبر أن يخرج عشال الغنيمة لو خرج لأجي الغنيمة فله ما نوى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نوى عقالا فله ما نوى وبالمناسبه دي انا عايز يعني احط حشية مهمه يعني وردت على بالي في الجرايد بقالهم يعني يمكن اكتر من 3 4 اسابيع بمنزله الهجمه على السلفيين يعني ان جايبين لي كلام في شريط كنت قلته من حوالي 17 سنه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 شغلته كده في أمراض الجنس يعني وبعدين عشان في فوضى وما فيش رقابة والمؤسسة الرسمية مريضة من زمان واحتضرت في فترة من الفترات وبتحاول تلتقط أنفاسها ونحن بنقوي المؤسسة الرسمية عشان خاطر بعض المؤسسه الرسمية عملها ترمي السلفيين بالتشدد والإرهاب والكلام دوت إحنا نحن الذين حافظنا على هوية مصر على أقل في السنوات الماضية في الماضية نحن مع عشر السلفيين حافظنا على هوية مصر عشان ما فيش حد يزايد علينا والأزهر هو الذي حافظ على هوية مصر لا انتوا عارفين الأزهر شغلتك ايه وكيف كان حال الأزهر وكيف كان الأزهر مسيس الكلام ده كله انا مش محتاج ان انا يعني ابسط عليه الأدلة لان الملف ضخم جدا يعني ونزال الآن وشيخ الأزهر النهاردة بيحاول إلى حد ما إن هو يلم الأوراق بيحاول إلى يلم الأوراق ويا ما شتم في السرفيين أياما كان رئيس جامعة الأزهر والكلام ده وتكلم عليهم كلام في قناة الليل الإخبارية كلام كله باطل يعني والحلقات بتاعته مسجلة عندي والرد عليه جاهز يعني لكن الان بيحاول ان هو يعمل خطاب متزن يقول لك نلمي السلفيين على الاخوان على المشعرفين بتاع ونحاول نعمل ايه خطاب خطاب متزنا يعني يعبر عن مصالح الام اهلا وسهلا مفيش مشكلة لكن لا انا عايز اقوله بمناسبة هجم على السلافيين وانا نلت الحمد لله قصة يعني لا بأس به من هذا الهجوم ويخدوا شريط البتاع دوات الولاء والبراء والكلام ده وعادي يطنطنوا كأن انا لم اقل اطلاقا في حياتي الا هذا الشريط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 وما يتصورش حد نحنا احنا زي ما بقول اللي بيرد علي أستاذ في مجمع بحيث الإسلامية بيرد عليه بيقول اللي أنا بقوله ده كلام فظيع والكلام ده هو بكل أسف لم يسمع الشريط إنما الصحفي اللي كتب المقال هو اللي قاله الجملة المبتورة دي فبيقول اللي أخونا الحويني لما بيقول هذا الكلام ده كلام مفزع أنا بقول للدكتور روح لاجع الشريط واسمعه من أوله لآخره الكلام الذي أقوله أنا ليس كلام مفزعا ده كلام شرعي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 20 مليار طيب كان بيت عندي او كان فرد عندي في مصر مثلا نقول 8 مليون العشر مليار دول على 8 مليون يبقى حظ الفرد كذا يبقى بدءا من الحاكم يحط نفسه في الليستة ما يطلعش برة ويفرض على الناس ويطلع هو بره بدءا من الحاكم لحد اقل واحد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 برضو ناس كتير طلبين مني ان انا اتكلم عن الاهدث الجارية وعن الهجمع السلفيين ورأيي في المسألة دي وانا ان شاء الله يعني اجعل هذا في برنامج حواري برنامج حواري يكون افضل من ان انا اتكلم يعني بمفردي افضل ان انا في بمفردي اتكلم في العلم وفي التأصيل العلم والكلام ده وفي البرامج الحوارية ممكن نتناول هذه القضية وعندي كلام كثير اقوله في هذا الشأن يعني. القصد إن الذي أرجع للكلام بتاعي الأولاني عشان ما فيش حد تصالي أنا خرجت ونسيت الموضوع الذي يجاهد بنية الغنيمة اهو إذا جعل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو مقصده الأول ومن ثم هيكسب غنائم هذا لا بأس به لكن إذا قدم الغنيمة ونسي كل الجهاد في سبيل الله والتقرب الله بالجهاد يبقى له إيه له ما نوى هو ملوش غير كده ده في حالة إباه في حالة ما لو آآ آآ يعني آآ كان هناك معنى القربة ومعنى الإباحة طيب هو رفع اللقمة إلى فم امرأته يبتغي وجه الله بالإحسان إليها لأن الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف ده امر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 تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها هو ده المقطع الذي يناسب التبويب 100% إنما الأعمال بالنية والحسبة حتى ما تجعله في فيه مرأتك دي دي حتى ما تجعله فيه مرأتك كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول حتى ما يكون لك فيه حظ نفس عادة تؤجر عليه برد ليه قال لك لأنك بهذا تعين المرأة على بركا وعدم النشوز عليك وبالتالي أسديت إليها جميلا ومعروفا كتعد بسببه إذا أنت أسديت إليها مصلحا يبقى بهذا التأويل يمكن أن يدخل الـ الـ المو... الـ الـ تدخل مسألة وبعدين الاستقرار البيت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 من أول, من أول تبويب فقط كل تبويب هنحط عليه برضو إيه أشياء يعني الموضع الثاني في صحيح البخاري الإمام وضع هذا الحديث في كتاب الجنائز قال باب رساء النبي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 إذا توجعت من أجله. الإسماعيلي أحد الأئمة الكبار أبو بكر الإسماعيلي له مستخرج على البخاري اعترض على وضع البخاري أو على ترجمة البخاري بهذه الترجمة في الصحيح باب رثاء النبي. صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة قال إن رفاء ذكر محاسن الميت والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر يعني محاسن سعد بن خولة بل توجع له كأن الإسماعيلي كان يريد أن يقول البخاري الآتي باب رفاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خوله لو زود اللام على لسعد كانت تناسب مقصود البخاري كان الاسماعيلي هيقول كده لأن احنا بقول رثيته لم نعدها باللام يعني رثيته اذا ذكرت محاسنه ورثيت له اذا توجعت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 تضرب بحديث حديثا صحيحا ده ممنوع اذا صح الحديثان وكان ظاهرهما التعارض فلا بد من الجمع اولا اذا عجزت ان اجمع بين الحديثين ما بقي الا الترجيح والترجيح له ضوابط وله مراتب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 أنت حتقول لي أن الحاكم صححه زي ما أنت لسه أيل من شوية أقول لك نعم الحاكم صححه ولكن الحاكم لما قال صحيح الإسناد أضاف للحاكم رأى الحديث ده في موضعين من مستدركه في الموضع الأولاني قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم ينقم على إبراهيم بحجه يعني إبراهيم الهجري اللي أنا قلت لكم أنه ضعيف الحاكم يرى أن الذين ضعفوه ليس في أيديهم حجة لتضعيفه إنما هو ثقة ولذلك الحاكم صحح الإيه الإسناد إحنا بنقول لا أكثر النقاد هو ضعفوه وهم أمكن من الحاكم وأقوى بالإضافة لأن جرح اسمع إبراهيم بن مسلم الهجري مفسر سفيان بن عيينة قال وده الجرح المفسر بقى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 فسفيان بن عيينة علم له على الحديث المرفوع وعلى الموقوف قال له لا ده النبي صلى ع... الله عليه وسلم هو اللي قاله ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اللي قاله الصحابي فده يدل على ان ابراهيم كان مغفلا بحيث انه لم يضبط احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث الصحابه لخبطهم في بعض دخل المرفوع في الموقوف وده جرح مفسر بسوء حفظ إبراهيم وشعبة لما ذكر إبراهيم الهجري قال كان رفاعا رفاعا يعني, يعني يأتي على الحديث الموقوف فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه وده في دلال على سوء الحفظ يبقى زي لم ينقم عليه بحجة لا بل النقاد لهم الحجة البلغة فيه في طبعيف إبراهيم ده الجواب الأولان إن حديثنا عن المراث ضعيف وحديث سعدنا نواقص صحيح يبقى ما شو ببعض اركن الضعيف والريح دماغنا طيب الحديث ده بتاعناها عن المراثي رواه سفيان بن عيينه عن ابراهيم بن مسلم الهجري عن ابن ابي أوف طيب واحد يقول ايه يعني اللي فيه اقول لك ممكن واحد يقول لي طما سفيان بن عيينة طالما هو اللي صلح لإبراهيم الكتاب بتاعه يبقى يعرف ما يرفعه إبراهيم مما يقفه يبقى إبراهيم سفيان بن عيينة لإذا روى عن إبراهيم فإنه يميز روايات إبراهيم الموقفة من المرفوع فإذا روى سفيان عن إبراهيم حديثا مرفوعا يبقى سفيان عارف أنه مرفوع لأنه لا يمكن يعرف أن إبراهيم غلط فيه ويرويه يبقى ما روى عنه سفيان فصحيح ده المفروض كده وسفيان قد روى عن إبراهيم هذا الحديث فماذا أنت قائل هقول لك أنا موافق يا وماشي إن ما رواه سفيان عن إبراهيم حنمشيه وأنا مش عايز أخوض أكتر من كده عشان الدرس ما يتقلبش يعني غامض لكن حمشيه وهنعتبر أن الحديث صحيح فهل في تعارض ما بين نهى عن المراثي وما بين رثاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك لا؟ إذا صح حديث عبد الله بن أبي أوفى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي، يبقى المقصود به ذكر محاسن الميت دل لمنهى عنه. إنما رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة توجع وليس ذكر محاسن. يبقى الحديث ده راح في جهة وحديث سعد راح في جهه يبقى مفيش فيش تعارض لان كل حديث بيخدم فكرة نهى عن المراتي اي نهى عن ذكر محاسن الميت ما نجيش نقول في واحد مات انه كان عضو مجلس الشعب وقع يدير الدارة الفلانية وناجح كم دورة من الدورات وعمل القانون الفلاني ومش عارف يعمل ايه او واحد مثلا دكتور يقول لك زميلي اللي مش عارف ايه ومع دكتورامن السربون ومعاه دكتوراه من بتاع اسمه أمريكا ومن ألمانيا والكلام ده وأعودوا لي الكلام ده لأن ذلك ليس بنافعه عند الله فمن فش انك انت تذكر مآثره وناشينه في الدنيا تبتذكرها المين هل, هل الناشين دي هتنفعه لا اي بني آدم مقبل على ربه تبارك وتعالى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 خلع نياشينه في الدنيا إن هذا النشان اللي كان شيله في الدنيا امير المؤمنين ما عادش ينفع يخد معاه قال له ان اليوم اني لست اليوم للمؤمنين بامير لكن قل لها عمر كما سمتني امي او كما سماني ابي اذا خلع نياشينه لما الوافق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 أينها أن تذكر محاسن الميت وأن تذكر نايا أما رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله ده توجع وهذا مشروع وهذا مشروع ده احنا خدنا كده يعني النهاردة خدنا فيديثين وأضفنا إليها بعض الفوائد الأخرى وفي المرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتناول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 كثيرة انا جاوبت على حديث منها والحديث ده يعني ظللوه بظل خاص يعني كأنه مهم جدا يعني يقول اذا كان الاسلام لم ينتشر بالسيف فما تقول في حديث ومرت الأقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله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 ممكن يبقى الوجه، لإن التواتر ما ليش حد معين ما يفش حد يحط لي تواتر بتسعة ولا تمانية ولا تسعين ولا الكلام ده. تواتر ما توفرت الهمم مودعى على نخله لكن رواه عن أبي هريرة أكثر من ثلاثين نفسا فالحديث مئة بالمئة صحيح، وأجماعت الأمة عن بكرة أبيهم على أن الحديث صحيح.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 حديث بريده بن الحصيب الصحيح مسلم وهو بيرسل حديث بريده النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل جيشا ليقاتل اوصاهم قال لا تنزلهم على حكم الله فانك لا تدري ااصبت حكم الله ام لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله عشان انت لو غلطت ما تنسبش الكلام ده للوحي تنسب لنفسك وقال له أنزلهم على أحد ثلاث خلال أنا داخل بلد من البلدان القصد الأول للجهاد هو نشر الإسلام ليس بالسيف عشان أنا بتكلم كلام واضح أو. أنا دخلت يا جماعة اسمحوا لي أدخل البلد حتى أدعو الناس إلى دين الله قالوا لي اتفضل ادخل لا سلطان لي عليهم. سأدعو الناس اللي حيدخل منهم في الدين طواعيه يدخل. خلاص من أراد أن يبقى على ملته هو حر. بس فيه جزية الدفع. والكلام ده مش مش مش السنة اللي قررته. القرآن هو الذي قرره كما في سورة التوبة وأمرهم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 يعطي الجزية وهو صاغر نتيجة كفره انا عبرت عن الكلمة دي في الشريط برضو اياه اللي اتكلمت عنه من شوية قلت يدفع الجزية وهو مدلد الودان قاموا مسكوا الكلمة دي قاعدوا يطبلوا بيها وقال لك ايه بيسعى الى الفتنة الطائفية ومش حارفية والكلام ده وازاي والمواطنة مش مواطنة وازاي دلد الودان والقصة اياها دي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 مش عايز يؤمن يبقى يدفع الجزيه لا عايز يدفع الجزيه ولا يتركني ادعو مافيش اللي انا اقاتله اذن امرت ان اقاتل الناس في حاله واحده فقط لا غير مش المساله سبهلاله كده ادخل حارب ها؟ واجتاح الناس وخذ اراضيهم وخذهم سبايا والكلام ده لا أنا عندي الثلاث حالات وفصلتهم اهو قلت أن أقاتل المشركين أهو إنت أقاتل المشركين إذا رفضوا أن يدفعوا الجزية عايزين يفضل كافر هو حر لا اكراه في الدين لن نكره أحد عن الدخول في الإيه؟ في الإسلام بس يدفع الجزية كما أمر الله عز وجل ودفع الجزيه مش من الحديث عشان ما فيش واحد يقول لي اصل الحديث مش متواتر اصل الحديث ضعيف اصل الحديث مكذوب ها انا جايب لك قرآنه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون قال لي لا اسمح لك بدخول البلد ولا هدفع الجزيه ما فيش غير التالتة لانه لا يجوز لاحد ان يحجب الهدى عن الناس ليس من حقه ان يحجب الهدى عن الخلق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 قلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء